ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى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 فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَا الْبَأْسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل ان الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوتي قصاص فليقم به ومن عفوا عنه فله بذلك ازكى فاستبداع بالمعروف واداء الىه بإحسان ذلك تحفيظ من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعوه فانما افنه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم